وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ ملك الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند رَبنا بِصَرنَّ وَسَمِعَّ فَجعََّ نَعََّ الْ الصَالِحًا إ مُوقِنون وَلَشئا ل آتَنَا كُ نَفْسٍهدهَا وَ حَقّ الْ القَوْل مِّ لَأَملَ أن جَهََّ مَ مِنَ الجَّةِ وَّ سأَجمَعين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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون